ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله باله أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي اسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن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 وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيْئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا أَسْكِنُونَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنْ وَإِن كُنَّ أُولَات حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتِمُّواٰ بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ لِوَفِ قَذُ سَعَةٍ مِن سَعَتِه وَمَنْ قُدِرَ لَيْهِ رِزْقُ فَلّ فِ قَمَِّا آتَُ اللهَّ لاَا يُكَّفُ اللَّ نَفْسًَا إِلَّا مَ آتَهَا سَجَعَ اللَّهُ بعدْدَ عصرُ الصراق وكاين من قريه اتت عن امر ربها ورسله فحاسبناها فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال امرها وكان عاقبه امرها خسرا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 يُخرِرجَ الذينَ آممَنُوا وَعَمِل الصَّالِحَاتِ مِنَ الظّلُماتاتِ إلَ النُور وَمَْ يُؤمِ بالِلَّهِ وَيَعمَ الْ الصَالِ حَدِخِ يُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُمْ رِزْقًا اللَّهُ الذي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ